يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى الحديث العاشر قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال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 يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك الحديث رواه الإمام مسلم عرفنا أن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنه أصل فيما ينبغي أن يعمله الإنسان في مكاسبه وفي طلب رزقه وهو ان يكون ورعا فلا يقبل من المال الا ما كان حلالا ولا يقبل من المال الا ما كان طيبا ولا يسترزق الا فيما كان طيبا ولا يدخل على ماله الا ما كان حلالا فهذا الحديث يحثنا على طيب المكاسب يحثنا على يحثنا على طيب الاسترزاق فلا ينبغي للانسان ان ياخذ مالا لا يحل له باي وجه من الوجوه سواء كان سرقة او غلا او احتس أو غصبا او بحيله من الخيال فان هذا كله يعد من مكاسب الخبيثه كما انه ينبغي له ان يتجنب الكسب اذا كان مستقلا محرما كما أن كأن يشتغل الإنسان ويتاجر فيما هو محرم كمن يتاجر ببيع الخمر أو لحم الخنزير أو بالميتة أو بما ظهر تحريمه وما قضى أهل العلم بتحريمه كالتجارة في المخدرات والمفترات وغيرها من المكاسب الخبيثة والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين بعض أنواع المكاسب الخبيثة فقال مهر البغي خبيث وقال حلوان الكاهن خبيث وقال كسب الحجام خبيث يعني من الأموال المستقذرة التي لا ينبغي لمن كان ذاهم من عالية ان يتكسب بها فاذا على الانسان ان يتجنب المكاسب الخبيثة سواء كان هذا المال مستقدر مستخبث لما يتاجر فيه او كان هذا المال مستخبث مستقر لانه وصل اليه بغير طريق مشروع وعلى الانسان ان يبحث عن مصادر الرزق الحلال فان مصادر الرزق الحلال تعينه على الطاعه وتعينه على ان يكون دعاؤه مستجابا ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما ساله بعض أصحابه رضوان الله عليهم أن يكون مستجاب الدعوة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند ربي أن يتوسل له عند ربي لأن يكون مجاب الدعوة فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى ان استجابة الدعوة ليست من الامور الخارقة للعادة وليست من المسائل التي لا تكتسب بل هي يعني تكون بتقدير من الله جل وعلا او بوحي من الله بين له النبي صلى الله عليه وسلم انها من الامور التي تكتسب وأن الإنسان قادر على أن يحصل على هذه الخصوصية ويحصل على هذه الصفة وذلك من خلال طيب مكسبه ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم أطيب مكسبك تجب دعوتك أطيب مكسبك دعوتك يعني اذا كنت طيب المكسب طيب الحلال طيب الطعام طيب الشراب يعني بمعنى ان طعامك وشرابك من مال حلال وكذا لباسك من مال حلال فان الله سبحانه وتعالى يقبل منك دعوتك لان الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن شاء الله سيمر بنا الكلام حول هذا الموضوع بالتفصيل وكنا قد استعرضنا في مجالس شرح هذا الحديث ووصلنا إلى قضية وهي من غصب مالا او غصب بيتا او غصب ثوبا يعني من استخد... استخدم المال المغصوب هل تصح منه العبادة او لا فالرجل اذا غصب ثوبا وصلى في الثوب هل تقبل صلاته او لا وكذا اذا غصب مكانا وصلى فيه سكن بيتا مغصوبا وصلى في هذا البيت اتقبل صلاته او لا هذه مسألة ناقشها اهل العلم فذهب بعضهم الى ان ما يترتب على الغصب لا يقبل فلو غصب ثوبا وصلى فيه لا تصح الصلاة وعليه أن يعيد الصلاة التي صلىها في الثوب المغصوص وكذا لو غصب أرضا وصلى فيها لا تصح الصلاة وعليه أن يعيد الصلاة في غير ذلك المكان المغصوص ومن قال بهذا القول بنا على أنه يقتبي الفساد وقد نهينا عن الغصب والغصب هو اخذ المال قهرا وعنوة اخذ حق الاخرين قهرا وعنوة وذهب بعضهم الى ان الغصب محرم لكن من غصب مالا وحج به او غصب ثوبا وصلى فيه او غصب مالا كأن يغصب شاة ويذبحها في دم التمتع او في دم القران قالوا ان العبادة تصح ويأثم فيما غصبه العبادة صحيحة وعليه الاثم فيما غصب وبناء على ذلك وضح ابن رجب الحنبلي رحمه الله بعض القضايا على سبيل الاستطراد في هذه المسألة وكنا قد وقفنا عندها في درس الناظر. قال رحمه الله واعلم ان من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفا على اجازته وهذه قضية ثالثة لو ان انسان غصب من اخر مالا وتاجر به او غصب مالا وصرفه في امر من امور العبادة او في امر من امور الامور المباحة كأن اخذ مالا وتاجر به او غصب عبدا واعتقه في كفاره الله كانت عليه كفاره ووجب عليه العتق فغصب عبدا اخذه من سيده قهرا واعتقه موجب الكفاره او اخذ شاتا غصبا وذبحها ل متعته يعني لدمي التمتع او لدمي القران هل يصح ذلك منه او لا يقول ان بعض اهل العلم يقول اذا اجاز المالك اجازه في هذا التصرف يعني رخص له في ذلك الفعل اجازه ما قام به في من المال المغصوب فالعبد يجزئه عن الكفارة وكذلك الشاة تجزئه في متعته متعة الحج او قران الحج وبعضهم يقول لا بد ان يدفع للسيد السيد قيمة العبد يعني إذا اجزاه اذا أجازه على أن يدفع له القيمة فهذا يجزه لكن إذا لم يجزه لم لم يجزه ولم يأذل له فلا تجزي الرقبة ولا يجزئ تجزي الشاة فيما تصرف فيه الغاصب هذا ما أراده بقوله واعلم أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفا على اجازة مالكه فان اجازه فان اجاز تصرفه فيه جازة قال وقد حكى بعض اصحابنا يعني الحنابلة رواية عن احمد ان من اخرج زكاته من مال مغصوب ثم اجازه له المالك جاز يعني هذا المال في دفع الزكاه وسقطت عنه الزكاه لان اجازه المالك للغاصب فيه اذن وسماح وان كان متاخرا الا انه يسرى على ما تقدم وكذلك خرج ابن ابي موسى رواية عن احمد انه اذا اعتق عبد غيره عن نفسه ملتزما ضمانه من ماله ثم اجازه المالك جازه ونفذ اعتقه يعني اخذ مال غيره اخذ عبدا لغيره واعتقاه لكنه ألزم نفسه بأن يدفع لمالك العبد قيمته إذا طلبها، فإذا أجاز المالك ذلك العتق وقع العتق سواء أجازه بعوض أو أجازه بغير عوض هذا معنى قوله. ثم اجازه المالك جاز ونفذ عتقه قال وهو خلاف نص احمد يعني هذه الرواية التي رواها ابن ابي موسى عن احمد خلاف المشهور عن الامام احمد من ان الغاصب تصرفه لا يقع ولا يقبل ولهذا روي عن الامام احمد في مذهبه المشهور ان من صلى بذوب مغصوب او صلى في مكان مغصوب لا تصح صلاته لكن هذه الرواية يعني فيها صحة الفعل بعد اجازة المالك قال وحكي عن الحنفية انه لو غصب شاتا فذبح لمتعته وقرانه يعني دم ال الدم التمتع ودم القرار ثم أجازها المالك أجزت عنه إذا هي تجزئ بتوقف على إجازة المالك ومفهومه أن المالك إذا لم يجز لا تجزي. حال الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المنصوب. أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته قال فهذا جائز عند أكثر, أكثر العلماء يعني أن يتصرف الغاصب بالمال المغصوب لمصلحة الغاصب فمثلا من غصب مالا من شخص ثم بحث عنه فلم يجده ولم يقدر على رده إليه أو أنه كما يحدث في بعض الأحوال يغصب إنسان من إنسان شيئا ثم يذهب ليرده إليه فيرفض المغصوب يرفض قبول ما غصب يرفض قبول المال المغصوب ولا يحلل الغاصب يقول له لا أسامحك فإذا أراد, أراد أن يعيد إليه ما له يرفض يقول ما أقبل فماذا يفعل الغاصب قال في هذه الحالة يتصرف بأن يتصدق به على إيه؟ على حقي و يتصدق عن الماء عن الغاصب على انه مال للغاصب وان ثوابه يكون للغاصب وبهذا وان ثوابه يكون للمغصوب يتصدق به على انه للمغصوب وان ثوابه لا وبهذا يبرئ ذمته يبرئ ذمته من هذا المال المغصوب هذا معنى قوله ان يتصدق به عن صاحبه اذا عجز عن رده اليه او الى ورثته فهذا جائز عند اكثر اهل العلم اكثر العلماء قال منهم مالك وابو حنيفه واحمد وغيرهم قال ابن عبد البر ذهب الزهري وهو من علماء التابعين ومالك وهو من أتباع التابعين والثوري والأوزاعي وكلهم أئمة من ائمه الفقه وكذا الليث أي منهم إلى أن الغال إذا تفرق أهل العسكر ولم يصل إليهم أنه يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي هذه قضية ايضا تتعلق بشيء قريب من الغصب وهو الغلول والغلول ان يأخذ احد العسكر احد افراد الجيش يأخذ شيئا من الغنيمة خفية دو قبل ان تقسم قبل ان تقسم يأخذ شيئا من الغنيمة اخذ هذا الشيء من الغني يسمى بالغلول ولا شك ان الغلول محرم وانه من الكبائر لان من غلى يأتي بما غلى يوم القيامة ولان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن رجل من اصحابه انه في النار مع انه استشهد ورآه أصحابه رضوان الله عليهم في من قتل على يد الكفار فقالوا وهم يثنون عليه بأنه من الشهداء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار لأنه غلى شملة أي أخذها من العسكر هم فالإمام الزهري يشير إلى قضية وهي لو أن إنسانا أخذ خلصة من الغنائم قبل أن تقسم لأنها بعد ما تقسم تصبح أملاكا لأفراد الغنائم أفراد الجيش من أعطي شيء أصبح ملكه ومعلوم أن الغنائم قبل ان تقسم تخمس لان الله تعالى يقول واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه فالامام يخمس الغنيمة وبعد ان يخمسها يخرج الخمس يقسم الاربعه اخماس على المقاتلين فهذا الذي غل الشيء اخذ شيئا من الغنيمه قبل ان تخمس ثم اراد ان يتوب كيف يتصرف كيف يتصرف يعيدها الى الامام لكن قد يكون الامام يعني انتهت مهمته وتفرق الناس ولم يجد الامام فالفقهاء يقولون ان مثل هذا له ان يتصرف بما يلي اولا يأخذ خمسها يتصدق به ها يأخذ خمسها ويعطيه للامام يعني يرد الخمس الى الامام لان الامام يتصرف الخمس ويقسمه على اهل الخمس على اهل الخمس والاربعة اخماس يتصدق بها على ان هذه الصدقة يناله جزء منها والباقي يعم كل المشاركين في المعركة كأنه يتصدق بها عنهم لأنه لا يقدر على أن يردها إليهم فهذا التصرف الذي ينبغي أن يفعله هذا ما أشار إليه بقوله نعم يستوجب النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر والنبي إنما يخبر عن أمر غيبي فهو يستوجب النار لكن الأمر أمره شأن مرتكب الكبيره عند أهل السنة والجماعة أن من مات وهو مرتكب كبيره يستوجب النار إلا أن الأمر موقول إلى الله جل وعلا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ما حكم أخذ الحجز؟ المارة تابع أراد يرد. إذا أرد أخذه من حرزه أي حرز الحرز معنى أن هذا المال ليس ماله وإنما مال لغيره. معنى ذلك انه سرقه السارق يرد المال لصاحبه يرده الى صاحبه الى صاحب الحرز فان عفى عنه انتهى الامر وان رفع امره الى الحاكم عندئذ يستوجب الحد قال إذا تفرق أهل العسكر ولم يصل إليهم أن, يدفعه أن يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي قال روي ذلك يعني هذا الأمر روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روي عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ومعاويه رضي الله تعالى عنه يعني أفتيا بذلك والحسن البصري أي من علماء التابعين قال وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم لأنه كانا كان يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه يعني على ذمة صاحبه قال وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها وجعلوه اذا جاء مخيرا بين الاجر والضمان وكذلك المقصود قال وقد اجمعوا يعني اجمع اهل العلم على ان من اخذ لقطة طبعا هذه اللقطة اذا لم تكن من الحرم لان لقطة مكة لها حكمها الخاص اما غير مكة فمن اخذ لقطة ماذا يفعل يعرفها سنة يعرفها سنة فان جاء صاحبها ردها اليه وبعد العام هو مخير ان شاء تصرف فيها وتبقى في ذمته وان شاء تصدق بها على ذمة صاحبها فان جاء صاحبها يوما من الدهر وذكر لقطته ردها اليه ان كان قد تصرف فيها اما اذا تصدق بها عنه فيخبره انه تصدق بها فان قبل صاحبها الصدقة اجاز ذلك وإن أبى يلزم المتصرف يلزم الملتقض أن, أن يرد إليه قيمتها أو مثلها إذ لا يمكن أن يرد إليه عينها قال وكذلك المغصوب أي المال المغصوب إما أن يبقيه عنده وإما أن وإما أن يتصرف به يتصدق به على صاحبه فان جاء صاحبه اعطاه اياه قال وروي عن مالك بن دينار قال سألت عطاء ابن ابي رباح عمن عن عنده مال حرام ولا يعرف اربابه ويريد الخروج منه قال يتصدق به ولا اقول ان ذلك يجزي عنه قال مالك كان هذا القول من عطاء احب الي كان هذا القول من عطاء احب الي من وزنه ذهب اي لان عطاء افتى بان يتصدق به لكن يقول هو لا يسقط عنه يعني لا يجزئ هذه الصدقة لا تجزئ من أخذ المال الحرام إذا جاء صاحبه وطالب به لكن عطاء رضي الله رحمه الله إنما أشار إلى مسألة التخلص من هذا المال كيف يتخلص الإنسان من المال الحرام قال وقال سفيان في من اشترى من قوم شيئا مغصوبا يرده إليهم فإن لم يقدر عليهم تصدق به كله او تصدق به كله ولا يأخذ رأس ماله وكذا قال في من باع شيئا ممن تكره معاملته لشبهة ماله قال يتصدق بالثمن قال وخالفه ابن المبارك وقال يتصدق بالربح خاصة لان رأس ماله, لأن رأس ماله حقه وقال احمد يتصدق بالربح اي كقولي ابن المبارك وكذا قال في من ورث مالا من ابيه وكان ابوه يبيع من من تكره معاملته انه يتصدق منه بقدار الربح لان رأس المال حلال وما زاد يعني الشبهة في الربح فيتصدق بهذه الشبهة قال ويأخذ الباقي وقد رؤية عن طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم نحو ذلك منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن يزيد الانصاري رضي الله تعالى عنهما قال والمشهور عن الشافعي عن الإمام رحمه الله في الأموال, في الاموال الحرام أنها تحفظ ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها ومتى ظهر تعطى إليه وكذا وكان الفضيل بن عياب رحمه الله يرى أن من عنده مال حرام لا يعرف أربابه أنه يتلفه ويلقيه في البحر ولا يتصدق به ورأي الفضير رحمه الله مبني على قول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وما دام المال خبيثا فلا يصلح أن يكون صدقة وقال لا يتقرب إلى الله إلا بالطيب والصحيح يعني الذي يراه ابن رجب رحمه الله الصدقة به لأن إتلاف المال إضاعة هو منهي لأن إتلاف المال وإضاعته منهي عنه ويرصاده أبداً يعني كما قال الشافعي رحمه الله تعرض له للإتلاف خصوصا إذا لم يكن المال عينا يعني إذا لم يكن ذهب أو فضة فإنه يُتلفوا بالسوس وبالارضا وبغيرها والاستيلاء الظلمة عليه يعني ربما ايضا يكون مالا مجموعا يأتي الظلمة ويستولون عليه فيضيع هذا المال في غير حقه قال والصدقة به ليست عن مكتسبه حتى يكون تقربا منه بالخبيث وانما هي صدقة عن مالكه يعني المستعق ليكون نفعه له في الاخره حيث يتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا ثم قال وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك يعني يريد أن يتكلم ابن رجب رحمه الله على هذا الجزء من الحديث على هذا الجزء من الحديث وهو آخر الحديث قال هذا الكلام أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته يعني إجابة الدعاء وإلى ما يمنع من إجابته أي الدعاء فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة أسباب أربعة أسباب السبب الأول أشار إليه بقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أي أن السفر مظنة لإجابة الدعاء. والمراد بالسفر هنا إنما هو سفر الطاعة، لا سفر المعصية. أحدها إطالة السفر. على السفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء. كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله دعوة المسافر الحديث خرجه ابو داود وابن ماجه والترمذي وفي لفظ الترمذي هذا معنى قوله وعنده دعوة الوالد على ولده والفرق بين الاولى والثانية ان الدعوة للولد خلاف الدعوة على الولد الدعوة للولد يعني أن يدعو له بما ينفعه والدعوة عليه يعني أن يدعو بما يضره قال وروي مثله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من قوله يعني هذا الأثر روي مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروي منقوفا اي من قول عبد الله بن مسعود وهذا الحديث وان كان منقوفا على ابن مسعود فان له حكم الرفع لان هذا من الامور التي ليس للراي فيها مجال ولذلك تلحق بالمرفوع قال ومتى طال السفر كان اقرب إلى إجابة الدعاء لأن في السفر غربة ولأن في السفر مشقة والإنسان كلما امتدت غربته وزادت مشقته كان ذلك انسب لأن تقبل وتستجاب دعوته قال لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق والانكسار يعني إظهار الضعف وإظهار العجز من أعظم أسباب إجابة الدعاء لذلك كان الدعاء أو كان السفر مظنة لإجابة الدعوة هذا هو السبب الأول والسبب الثاني أصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والاغبرار يعني إن من طبيعة المسافر ألا يعتني بنفسه وبثيابه وبملبسه أو ربما أنه لا يجد ما يعينه على ذلك ولهذا يظهر شعثا مغبرا مبتذل الثياب فهذه الحالة ايضا أحد أسباب إجابة الدعاء لأنه يكون أبعد عن التكبر وأبعد عن الكبر وأبعد عن الرياء بل إنه في حالته التي يكون عليها من آثار السفر محتاجا إلى يعني يكون في حالة انكسار يقبل الله سبحانه وتعالى بها إجابته وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك من أن العبد قد يكون أشعث أغبر ذي طمرين يعني حالته هذه الرثة يقبل الله فيها دعاء اكثر مما يقبله من غيره كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ربا اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب يعني لا يسمح له بدخول بالدخول على الخلفاء والأمراء والأماكن العامة مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العلة في إبعاره قسم وفي قبول دعوته حالته التي هو عليها من الرثاتة والرقة رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبوال ولما خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا أي فهذه الأوصاف تكون قمنة لإجابة الدعاء أورد هذا الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متمسكنا متضرعا متواضعا وصححه ابن حبان لكن هنا ينبغي أن نشير أيضا إلى نقطة أن هذه الأوصاف التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منها أن يكون الإنسان شاعثاً شاعثاً الشاعري أو أن يكون الإنسان أشعر بين ذلك لأن التواضع والمسكنة يكفي أن تكون صفات خلوقية ولا ويمكن أن يجمع. بينها وبين من لبس من الثياب ما فيه زينة لأن لبس الثياب التي فيها زينة لا يمنع وجود التواضع والانكسار والتمسك. بل ان لبس هذه الثياب الشعثة الغبرة المبتذلة ايضا لا تتضمن ان يتصف الانسان بالمسكنة فقد يلبسها من لا يظهر عليه التمسكن او التضرع او الخشية لكن لما كان المتضرع والمتمسكن والمتخشع من أظهر سلوكه أنه لا يعنى بهيئته كان هناك شيء من التلازم بين الشعث والغبرة والتمسك لكن ليست على كل الأحوال وفي كل الأحوال قال ولما ولا ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا وكان مطرف بن عبد الله قد حبس له ابن اخ قال فلبث فلبس خلقان ثيابي واخذ عكازا بيده فقيل له ما هذا قال استكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي يعني أنه تمسكن وتبذل رجاء يقبل دعاؤه قال الثالث يعني من أسباب استجابة الدعاء مد يديه إلى السماء وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته وفي حديث سلمان يعني الفارسية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه قال إن الله تعالى حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين هذا الحديث قال خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وروي نحوه من حديث أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه وجابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فالحديث مشهور عن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وعن غيرهما أيضا يعني غير جابر وأنس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء يعني في دعاء الاستسقاء وفي صلاة الاستسقاء حتى يرى بياض ابطه ورفع يديه يوم مدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه من منكبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع اليدين في صفة, صفة رفع يديه في الدعاء أنواع متعددة يعني في رفع اليدين فمنها أنه كان يشير باصبعه السبابة فقط وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على المنبر وفعله لما ركض راحلته يعني عند الحج قال وذلك في خطبته في حجه الوداع عندما كان يخطب الناس وكان يقول لهم الاها البلاغ فيقولون نعم فيقول اللهم فاشهد ويرفع اصبعه السبابه وعد أهل العلم هذا من رفع اليدين قال وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوط في الصلاة يشير فيه بأصبعه منهم الاوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق بن راهوية وقال ابن عباس وغيره وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره هذا هو الإخلاص في الدعاء وعن ابن سيرين إذا أذنيت على الله فأشر بأصبع واحدة هذا ضرب من ضروب رفع اليدين قال ومنها يعني ومن صفات رفع اليدين انه رفع يديه وجعل ظهورهما الى جهة القبلة انه رفع يديه انه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رفع يديه وجعل ظهورهما الى جهة القبلة وهو مستقبلها وجعل بطونهما مما يلي وجهه يعني هكذا وقد رويت هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء واستحب بعضهم الرفع في الاستسقاء على هذه الصفة منهم يعني ممن استحب ذلك الامام الجوزجاني وقال بعض السلف الرفع على هذا الوجه تضرع ومنها عكس ذلك يعني عكس هذه الصفة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أيضا وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون كذلك وقال بعضهم الرفع على هذا الوجه استجارة بالله جل عز وجل واستعاذة به منهم ابن عمر يعني ممن قال بذلك ابن عمر وابن عباس وابو هريرة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا استعاذ رفع يديه على هذا الوجه كيف يكون هذا الوجه عكس ذلك إذا كان هكذا فعكسه هكذا ومنها رفع يديه جعل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض وقد ورد الأمر بذلك في سؤال الله عز وجل في غير حديث وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن سيرين ان هذا هو الدعاء والسؤال لله عز وجل يعني بان يجعل يديه الى السماء ومنها عكس ذلك وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما الى السماء وبطونهما مما يلي الارض قال وفي صحيح مسلم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء قال وخرجه الإمام أحمد رحمه الله ولفظه فبسط يديه وجعل ظاهرهما مما يلي السماء قال وخرجه أبو, أبو داود ولفظه استسقى هكذا يعني مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض فبعض أهل العلم يفرق يعني بين هاتين الصورتين أن يجعل ظهور الكف إلى الأرض والبطون إلى السماء يعني قالوا إذا توجه بدعاء دعاء الخير إذا طلب الخير وإذا طلب من الله ما يرجو به الخير كأن يساله العفو والعافية والمغفره والرزق يبسط يديه ويجعل بطونهما إلى السماء وإذا استعاذ بالله جل وعلا من الشر وطلب منه أن يصرف عنه السوء يفعل العكس بأن يجعل بطون القدمين بطون الكفين إلى الأرض وظهرهما إلى السماء نعم ممكن هكذا ممكن هكذا لكن هو هكذا اذا فعل هذا معنى انه يجعل بطونهما اليه وظهورهما الى القبلة نعم وهو مستقبل القبلة يعني وهو عندما يدعو يكون مستقبل القبلة لا كفين اي تلازم لا ما هو بلازم قد يستقبل القبلة ويرفع يديه يبسطهما وظهورهما إلى الأرض هو استقبل كفه إلى وجهه وظهر الكفين إلى القبلة لا. قال وخرج الإمام أحمد من حليظ أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعو هكذا ورفع يديه حيالا ثندوته, بطون بطون حيال ثندوته وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض ورفع يديه حيالا ثندوته وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض يعني الصدر الثندوى اللي هي الثدي وهكذا وصف حماد بن سلمة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعرفه وهذا لا لا تضارب فيه ولا تعارض لان النبي صلى الله عليه وسلم اطال الوقوف بعرفه فتاره رفعها رفعا بارزا وتاره جعلها محاذية لسبيه وتارة يعني يشير باصبعه فهي تختلف باختلاف المواقع وباختلاف الادغية قال وروي عن ابن سيرين ان هذا هو للسجارة وقال الحميدي هذا هو الابتهال إذن عندنا السبب الثالث من أسباب استجابة الدعاء رفع اليدين والسبب الرابع قال هو الإلحاح على الله بتكرير ربوبية ذكر ربوبيته وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء قال وخرج البزار من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعة إذا قال العبد يا رب أربعا قال الله لبيك عبدي سلتعطه لكن أشار المحقق قال هذا الحديث فيه الحكم بن سعيد الأموي وهو ضعيف قال وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد, سعد بن خارجة أن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قحوط المطر فقال اجسوا على الركب وقولوا يا ربي يا ربي ورفع السبابة إلى السماء فسقوا حتى أحب أن يكشف عنهم يعني إن الله تعالى استجاب قال هذا الحديث رواه البزار ولا يصح وأخرجه البخاري في التاريخ. وفي سنده عامر بن خارجة وفي سنده عامر بن خارجة قال البخاري في إسناده نظر وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه إسناده منكر قاله في المسند يعني مسند الإمام أحمد وغيره عن الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الصلاة مثنا مثنا وتشهد في كل ركعتين وتضرع وتخشع وتمسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا بها وجهك بهما وجهك وتقول يا ربي يا ربي فمن لم يفعل ذلك فهي خداج أي فتكون ناقصة وقال يزيد الرقاشي عن أنس ما من عبد يقول يا رب يا رب يا رب إلا قال له ربه لبيك لبيك وكل هذا إنما أراد به رحمه الله أن يعبر